بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الزفر والنفى إن سعيكم لشتى فأما من آقى واستقى وصدق بالحسنى ففن يسفرون اليسرى وأما لوسترنا وكذب بالحسنى ففن يسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والهونا فأنذرتكم نارا تنظى لا يصلىها الذي كذب وتولى وسيجنبها الأسقى الذي يؤتي ما له يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يردع